40 للهجره على صاحب الهجره افضل الصلاه وازكى التسليم الموافق عشر من شهر سبتمبر لعام 2018 للميلاد نستمر في دروسنا و من كتاب الاصول الثلاثه للامام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ماركس لموعده جماعه معلتي 4 محرم شحن 404 هجريه كمون عصرته 4 سبتمبر ثالث شحن عصرته 10 ميلادي تابق السالين وزلنا كتاب الأصول الثلاثه كنقصله وبشرح فضيله الشيخ محمد ابن عثيمين ابن رحمه الله تعالى قلنا ذهب ذهب لنا كتاب ابن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى, تعالى. باركس ابتم حموشت قندي طواغيت دخنوا ابتي صراحه انا يربي زاتو درتهم تحسهم اتصرحنا يربي زاتو سبع اتوم قنديلنا الشيخ محمد بن عبد رحمه الله حمشته باركت كباته لمعه تنوسدو مالتي ومن حكم بغير ما أنزل الله اتشري ربي زورو دو قديفو بي ربي زي عز حقتات بوز خيد اتي حكم نايربي اتي حكم توحيد الربوبيه اشباب من عنده تعريف نايه توحيد هو توحيد الله باي شيء ما عم الفاضل برهان كل تكبراتنا يا ربي توحيد الربوبيه انا نوب انا انا تكبرت قينقه اولوهيه توحيد الله بافعال العبادات كابتي تكبراتنا يا ربي بما انت له حكم ربي كنتي خلق مالتو انتي نكسنت ناتو انت فردك انا يا ربي سلازي بترب زورو دو شريعه قديفك بتشرعنا الى قسبات تستكيت اذي انتاي فرد قال له بالنسبه مالتي ومعتزيهاتها ارسطو لكن امته نظر ارسطو يمته هو مالتي كلتهم تو في قبر مالتي اولا من باب ذكر الخير من باب لا يشكر الله من لا يشكر الناس بسبوق ذكرو حولنا سليمان امام رحمه الله رحمة واسعه ورب سبحانه وتعالى دماني قومه مسمتنا دماني ربي ارحمنا اب قبرنا يا اخوان اب اخره ازدماني بصبحنا ذكر اخونا سليمان امام سلفي و توحيد زينصر زنبرا خريج جامع اسلامي وتم ترى سلفي زخنو ولكنه صبر ف اخونا سليمان امام عباس مراته رقب قدمي مدينه منصئ مالك فدائما كلامه السنه سنيا صرف كل شيء يتتبع السنه بزي تميز زيارهه وتوم مخالفكمن اصول كله رحق له كتب السنه قرئ ري ر بسم الرحمن و بنحر ازيا كمان ابزحم ومبزح حميم رحمه الله فا اخونا سليمان نصبوا ذكرو بس حوناي سلفي تؤزي هو ربي يرحم اللط رحمه ولكنه ثبت ولله الحمد وذ كل ازياز وردوز نداره مالتي نموت بصبغه الولو نتزمه زولو زرقي نخير السع ما نتزلو لو دون خير السع ازي جهود أخونا سليمان امام حونا سلفي كل في زي في الذكر السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لذلك انت يا زبل ربي يرحم له وز برد ماني الله يجعله في الموازين حسناته يوم القيامه ويجمعنا به في الفردوس الاعلى عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وان شاء الله قد تسعوا الموزن بره الله اعلم شر يتلو لا نحتفظ اتي كاسيت نات تليو ترجم ازي غبره كتبات تليو ازي نسدرو نحتتي قباه مالتي اغنياته زين شروخ اللون يخين حكى اخي فاض وبره فان شاء الله اتي علم ناتو من باب الوفاء نحنا ون تقدسنا نسدرو نحتتي قباه و نعاده ماني مجموع مع الخمزان ناتو مالتي وربي يرحمنا حجمانا ربي تصبوك فرحم الله اخونا الفاضل سليمان امام رحمه رحمه واسعه الفردوس الاعلى كذب موت نوح لكن بعلمي ذكر الله مالتي خير زك دفخه اللي زي بخير ذكر لا حدسب موحد سني سلف الكاتبوتو مالتي موحد سني سلف يمكن زمدكاون ايكونن يمكن زمدك ايكون لكن بتا توحده بتا سنه بتا سلفيه لله الكات فتوه دماني دعاء تبزحله وال الحمد لله ربي ثبته معنا دماني ربي يثبت النار لكم مالته رد دماء خاتمان يصبكم قالت اي ماتو قبلاس ديال المعاتيو الحكم بغير ما انزل الله التكفيريون نسبوا كفروا بغير تا رد بهم من في النهايه مسلم كافر يخلوا جمروا زيد ما عبد فراتابسحوا بفهم من سناذيكدوا بفهم السلف ائمه تسلف انتيلهم احاديث الكتاب والسنه درادا ده انا الصحابه خن كيدالنا صحابه خما يترجمون نزايات كما يترجمون نز احاديثنا حسب الله ومن تبع الصحابه من التابعين وا وغ... يومنا هذا الائمه خما يفسرون سنذح انت زي رساء اب اسمرى اب ما يصوت لاحمد يزبلوم يرو اذا اس زيء بزئه تفيو معنوا تما جمع مرتغطين كل خطو حيتو حندابو لهم تبقيسو لكن اذا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون بسالستين من الذين انزلوا اش حجي شاء الله قدما اذا شرح مصدنا اذا قدمت درس الشيخ ابن باز رحمه الله انت في فتاواه بزعبه الحكم بغير ما انزل الله تربز ورده شرع قدفك زي ورده ربي ما حق سب غير كختكيد اذا انتو تفردون زبل كلت حطوا خبطان زمن لسن سمعه الشيخ بن باز رحمه الله كنوص السؤال الاول هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله كفارا واذا قلنا انهم مسلمون فماذا نقول عن قول الله تعالى عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون سوره المائده اذا قدمت الى الشيخ بن باز رحمه الله ساعته صرت لو بتي ربي زورو دو بحق جيرومي فردو زيه تمشي كفارجو هم لهم حيتهم وليز حتى زول يا شباب الشيخ بن رحمه الله انت يا مسلموني اللي بلكوا اننا يوم اسلامي من دحر النايون ومو خات اخى اسكر قمي كنفسره لهم ومن لم يحكم بما انزل الله بتي ربي شرع زوروادو قديفو بخال حق الزفراراد بحر كوينوسي فاولائكهم الكافرون الى رب يوم كفار ميدو حجيس كما قرنا اناقن في السرازا اي لهم حيثم الجواب انتيلو مسلسو سمحت الشيخ بن باز الحكام بغير ما أنزل الله اقسى وتوم ابزي رب زورودو اب شريعه قديفو رب زورودو زفوردو بزوح عيناتهم وكفراتهم تختلف احكامهم بحسب اعتقادهم واعمالهم زيد ماني افلا لا يوم اطي امنت ماتهم كم اول انت تدبرات ماتهم لذلك نقول لما يكون كافر كافر كافر كتب المالتي اجيتي مشكلانه تكفيرين وعليكم السلام ورحمه الله قال نحر تفاريد كا كافر كافره كا كافره تفاصيل ديبوو مالتي الشيخ بن باز تفاصيل الله ويب لنا فمن حكم بغير ما انزل الله بس يرب ذورو دو شرع قديفو بخان حق استفرده يرى ان ذلك احسن من شرع الله فهو كافر اذا حقنا يدق سبات يبلص يقول له يا شباب كمل كتل حقنا يمن هاي رب قديفوسي حقي نا يدق سبات يبلص فهو كافر اذا خفيري اتكفر نتو الكفر الاعتقادي اعتقد انتي شرع الله سبحانه وتعالى ربي زورده قدفوا انتي قوانين حقتاتنا يدك عند جميع المسلمين كل مسلمين كفروا ما هو وهكذا من يحكم القوانين القوانين الوضعيه بدلا من شرع الله كم يقول كلف فرارد اننا عند حزب الكوين مالتي قوانين الوضعيه مالته قاعده تسبات زغم مطوه مالتي مو انخيد عند حزب الكوين ويرى ان ذلك جائز زقال ادم ما فوق دي بلا كامل تقدمين افضل زين كيف راح توكمين بالشراء اربعه تفاصيل اربعه اثباتات زين شباب كان نفسي جمر كان حفزهم هناك تكفيرين ازاي سلا زي حفزو صقمهم مو وصل لي كفروا جميرم في النهائي كافر ندخلكم هنا حلال الدم ما يخلوا سلاذ خابزين خندحن زين تفاصل زين نحفزهم قداماي قوانين هايدق سبات واذا ما حقتات هايدق سبات يبلس كابتي شرعي زورو درب سبحانه وتعالى قاموا يبلسوا خلاي دم ما فقوديو دتي حقتات دك سبات زو انز وهم كيد فقوتي ما لا تنفع بالالو قدن شرع شرع يتبولونا قدن شرع خن طبغاي كلنا يبل ولو قال ان تحكيم الشريعه افضل فهو كافر ولو نتي شرعي باللص لكن بازي حقنا يدق سبات كن كيد فقوتي زبل طغينه ازيك كافرها شباب كلت انت قدامتي افضل اذا جائز فقوتي بلا الو ما لازم بكون يستحل حرم الله ابزع تزي ترب حرام زبولو يعني انا زي وروتكوا اي تفارار ودو دا بلا خلو فخودي هذا مستحيل حلال سلا زبله اذا كفير الله اما من حكم بغير ما انزل الله اتباعا للهوى اجاز اللازر واحد ترى اللغه ابشر بزورو دو فرجتات بحقنا يدك سبات شيخيه في شارع قد في مالتي لكن لهوا سمعت نايروبسي سمعت نايروبسي حزوه قاموا لرشوه ويدم ما غبوا بالي سب مثلا قاتل وقتل زغبو يقتل يرم اتم سب دم مالتي بيته سبوا نزمه لكن ترى اخا غبوا بلعوا خلاص ان شاء الله شيل اللي هو بغير ما انزل الله غن نتايو غبو نا غبو قدام بري امنت يبلون زي زفرتو زلو كي لكن نفس دفافعته ناب زي حرام زكونه غبو يعاتل اولي عداوه بينه وبين عليه ويدماني زي زفرت زلو سب صلصني نچي سلايو مصفر ادو بزي عن الله ساعات زين بحق ذي التباهيلو اكن بشرع الله زفر اردو بحقنا يدك سبات كترلو ويكتصرلو كعواتيلنا حقنا يدك سبات يا خي غير تشريعه اي, أي بس انتي مزللو رب سامحني انا كنايتلي سلاس جبركوا ما تخال الخيذه الحقنا يدك سبت كخيديلو تفرا ريده ابذ ساعات زي مادام بلبو يا امن اللو حكم شرع الله سبحانه وتعالى كافر يكون بل اللي ما بغو بسمعتي خيس رزلو نفس التعشاشات لكن الثقاب هذه شرعي تامن دي تامن تلكم والله اقلد بس جنزه بالديدل غوبو الديدل اللي قالوا سبسه اذا اي كفرن اذا لكن من كبائر الذنوب يقبره له معناته من كبائر الذنوب اوري اسباب اخرى كاللود ماني سبب زونه مالتي استفلاله مخني اتذكر يخلي ازي سبب زكن كفيرو عينو وهو يعلم انه عاصي لله بذلك انا ذنبني ازغبره زلهه عاسي يعترف واذل سبحان الله سامحني انبر انا عاسي قل والله ذا جبوز لازم بزيبات خونا الليله الجراه يلو بحرام واوصله له وان الواجب عليه تحكيم شرع الله قد دن شرع لكن نفس يدفع في ان الجنذب كبر فهذا يعتبر من اهل المعاصي والكبائر ازيك الكبائر عبيت ذنب في سموز اللول ويعتبر قد اتى كفرا اصغرا كفر نوع كفر اكبر وخرج من المله كابس كفر الله لا اعوذ بالله كفرن هو من كبائر الذنوب وظلما اصغر وفسقا اصغر ظلم وضع الشيء في غير موضعه نحال نقر اب زي بطوهه ام بطوه غير تظلمي الله قديفو اتحقنا يدك سبات اب زي بطوهه ظالم تباهي فاسق دم ما الفسق هو الخروج عن طاعه الله كابتطعنا رب سبحانه وتعالى خطوه فسقي فسق أكبر لله كفسق ابليس ففسق عن امره ربه ام ابليس فسقاته معاصي ولا كفر يا شباب كفر مخرج من الملة لكن ابيافوا اولئك هم الفاسقون سنستهن مثل الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون اتقدم لذريعه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون عما اليوم ابتاه سال سيتي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسق اذا اتى دماني ببنات التفاصيل اللون سلازي سبي اذا ما يامنالو بلبو تاليلو وي demandi نايصل حاديرو مزد فراره دلوس زلوسل لعو قوه كبل كعواتي عبد العلسه بززي اله حق غيرو مالتي بتشرعي اي كدن انسى من أصحاب المعاصي ومن كبائر الذنوب عبي ذنبي الله كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس وجماعه من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم زيد ما ني صحابه الفسيرون ابن عباس ترجمان القران وطاووس وخلوته جمعها من, من السلف الصالح انتهى لهم مالتو كفر دون كفر يعني كفر الاصغر ليش تي كفري له ظلما اصغر لهم ليش تي ظلمني مالت ظلمي ان الشركه لظلم عظيم اب كفر اذا بالصح يكون وفي صدمني فسقا اكبر مخانو مالت ازيا فتوى ذهب الشيخ بن باز رحمه الله اب مجله الدعوه نور خطاب كسري شحته 263 زيد ماني بعلت حموشته وراح خلته شحن 480 حموشتان ذهبوا فتوى مالتي مخلي خونا له <تصفيق> <تصفيق> 33 حموشتان عملت ذهبوا فتوى شغل الباس وهم عنده بيقولون ما ما حتى تكفرين ما شغل شغل الباس ومناقش اقمرون ما لا فيها تفصيل بالمرم زين اربعه تفاصيل يهوبوبني كم اون زياب ان رغبه مجموعه الفتاوى للله الشيخ ابن باز ومقالات الشيخ ابن باز تبن زي مجموعه الفتاوى قص رغبه كتاب مجلد قص ربعه جاز 416 رغبه مالته ذات قدافه تحته قال لي سحته انته لهم حيتمون الشيخ ابن باز كثير من المسلمين يتساهلون في حكم بغير شريعه الله وزحات مسلمين هلو زي قبر مالتي ازي شرعنا يرب شللوا والبعض يعتقد ان ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكي بالاسلام قال يوم كنت مسلم ازي دحاني ما كان امين كان دغ حسب رب امينه برسول امينه بقران امينه بحديث امينه تيل اقول بدحرزي نابزونه تتفرارده يبلوا يبلوا يذلوا تاثيري قبرلوني يبلوا ومن بعض اخر يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك قال يوم دمانتاي ماتيو نابزي ربي زيورو زي دو شرعي حقي كيفكا كطرفاررد فقودي ينوب حلال يبلوا ابو خاطي صعبنات جمل السنهايزي اي ري فما هو الحق في ذلك تحكنتا ابزيا لهم زحته نرد علينا يا شباب زحته زين قال يا ام نسأل الله العافيه تساهل كرم انتي ماله تيو ازي بزيه ربي زي ربي زي ورده حقتاتنا يدك سبات بو غيرنا خلك يد حلال يزبل له ازقاب سلمنا ولا حنتي اي اسرار لنزبل له الجواب هذا فيه تفصيل لو شخص شباب فيه انت تفصيلي زين اربعه ثاني اصنعون قبل نفسي جنب ركه نحفزه حتىكم يدما ان شاء الله زملنا سعد ما كتاب جائز الله كنتا نمت معاتي ان شاء الله كتابكم باذن الله الجواب ملزي في تفصيل ازي الزرزر له وهو ان يقال من حكم بغير ما انزل الله وهو يعلم انه يجب عليه الحكم بما انزل الله وانه خالف الشرع زي زي زي ربي ربي زي روضه مالتي شرعي حقنا يدق سبات مالتي مو غيرو تفارريدو وشرع الله دماني يخالفه له يا امديو انا انصرنا شرع خير الله شرع عزوزو اي جبرك ديبي ولكن السباح هذا الامر وراء انه لا حرج عليه في ذلك اذا جايز يفقد حلال وحلال الكسبات زحنسه وحبو غيرنا الخذيب وزلا ابناي ميراث سبعين سبيت معره ميراثي وصديق ويرما خبر ينزلوا يا جماعه ربح الموت وبلونا نكع خماي كم صباي خبره حلال ايرو حللوه ابذ ساعه زي بحقنا يدق سبعه خيط اند حرالو وانه يجوز له ان يحكم بغير شريعه الله فهو كافر كفرا اكبر عند جميع العلماء اذا كافر اه شباب من يتكفروا هل مجرد تحكيم غير الله سلاز خدجي ويس حلال سلاز بنزله نعم حسنا حلال سلاز بنزله حدث يا شباب خمر حلال يا له خسيتا رب اغفر والله ذنب قبر الله خليل خسيتا حددي حد يكون بين حلال زبل زله يكفر له ولعذ قال اي غير مسلم عاصم مرات رب اغفر لي ابتليت لذلك اذا حلال زبل كافر الحكم بالقوانين الوضعيه التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود او غيرهم من زعم أنه يجوز الحكم بها اتي فرجي زوصو الشباب سمعنا لها كبه احسنت جزاك الله خير انتهي قبر مالت حكم زوصو اليهود والنصارى بعله شرعنا يربز الكون بو يخير مالتك ازي سبب زغل فقد يتلو ابدا ساعه زي والعياذ بالله تفير او زعم انها افضل من حكم الله زغاز جدد مال كلهم زهم ثلاثه زياتهم بكفرهم ترى بعيد راح زي كفر زغاز انت بلال انت حقنا يدك سبع كفر كفير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته او زعم تساوي حكم الله وين ما انت يا شباب كل تحكم لنا حكي يا شباب من قال له تغسل اذا كنت عارف شرع الله والقوانين المخلوق اللي هي الوضعيه قوانين الوضعيه حقتك دك سبات زقمطوه حق مالك حجي وانا اذرله فداك الملزانيح شرع الله افضل تيل ها شباب كفيرو لابس البنا يزوله اذا اتي دك سبات زحنسو افضل تيلو خد. كفيرو <تصفيق> حدث ويد مانتايلنا اتي حغته زوصو دك سبات كفت حغن يا يساوي بلاكلو خليتي حاديتين كفيرو لا كفر كفير حدث ريو خلاف ناشر الله سيدي مالتي انصرنا شر الله بو يرفد سيدي طيب وان الانسان مخير ان شاء حكم بالقران والسنه وان شاء حكم بالقوانين الوضعيه انزل دا ذلك بقرآن بالسنه الوحيين بو يخدمه وحيد وبزور دوحي انزل دا ادي دماني باتلك سبع زقمطو حكتاط بو يخدم هاي شباب كفروا لا كفر كفروا بسع زكفروا ونعتو بغلتوا افراط سهب سلهو هنا ما قلت و سادلاد تسليما يعني كسا ملوك بملوك استسلام كغبر الله بزي ورده نابروس صلى الله عليه وسلم القرآن والسنه باتي شرعنا يا رب ونعتقد هذا كفر باجماع العلماء كما تقدم اجماع العلماء كفر الله طيب اما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى ابتدى ناطي ربي زي ورود حقتات نايدق سبات تفرارله اخونا عبد انتيرو بزيالهوى سمعتني انت سمعتني نفسك واضح سمعتني ايمن ابو محمد سمعتني نفسك طيب اول حظ عاجل ويد ماني مصلحه الو كيف غبو غبو يوصل هذا الوقت ادزي راحتكم يا شباب ما تتربزي وردو تحكموا كله امينوا له بيو واش نقول غبو دلي اه محمد حلال لي بله كفروا كفر معسخه تفلت مسلك الله قد يفكر تقيد على يزتغوا ذنخا نايحك دك سبات بوت بروح الزلغات حلال دي يكونن والله لا حلال بمتاخ تكيدك بقاك والله بشرح الله بنكا ومنتاي نا خمس كبر الله تاعك والله انا تنكبو دلي ها شباب كفيرو ديزي اخونا عبد لا نكبو دلي عدونات عشاشاته ولات ايماناتو عقيدنته قلوب ملو ها شباب الذنوب كبار الذنوب لانه بلا ما له شيء كافر اي ذنوب وهو يعلم انه عاصي لله ورسوله حتى انت يا سبحان الله مع كما الشرعيه قد في كان في قوانين لكثبات زوج وحق تخيل على تلك رب افرنا بك والله ربي سامحنا ابتي مصلحه لله بدك ويوم ما تيوم قبوه سلاذ قبوله يغيروا تحكم بك ابي ساعه عاصي ببفر له باللبه على فعل منكرا عظيما اذا ما عاب منكر غيره الواجب عليه الحكم بشرع الله بس شرع الخيد يوزق فإنه لا يغفر بذلك الكفر الأكبر اب الأكبر الاكبر كاب اسلمنا زوجه كفري اي جبر لانه قد اتى بمنكرا عظيما ومعصيه كبيره انسى زي ابي معصيه غيره حبذا وكفرا أصغر لكن كفر اصغر مشتهي كفري كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من اهل العلم ابن عباس ومجاهد وطاووس كلهم زاعتهم بس يفسروا ما زاع ازياء وتدفيرين كاهني زغونه سب زراءه يونح حقنا يدق سبات كفار ارد حقنا يرب قديفو فهو كافر باللهم وهذا خلاف منهج اهل السنه والجماعه وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق اذا زي كفرو كن كفر الأكبر او بس يكون كفر الاصغر و لو صار عم يسمو في نفس الوقت زي جو برو زلو ظلم ويرمى معصيه الفسق افضل من الظلم وليس هو الكفر الأكبر عبي كفر ما له تا وهذا طول اهل السنه والجماعه الشيخ بن باز رحمه الله ازدمه اهل السنه والجماعه عزيزا ربو لي اجيتي ابنتنا اهل السنه والجماعه حجت دليل يتقزلنا للشيخ بن باز رحمه الله تنادينا وقد قال الله سبحانه وان احكم بينهم بما أنزل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخمز يا محمد صلى الله عليه وسلم بتي ربي عززت ازغيرك بتي ربي زود قرانا حديثا بو ادى غير كفروا به يقول زي ابسروت المائده وصر اربع شعات الرغبه وقال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون اذا كان اعتقاد حلالي وافضل تغيير قوانين الوضعيه مالتي دق سبات جبرو زحنسه صحه حسات بزي حنصى زي بزي حجز الخيد انا دق سبات بلتقينه هذا زي كفير حنصاتنا يدق كفير ويدما حنصات اذا كم حقنا يربي كفير كمون حلاليو بازي دق سبات كفير حاده كفر زوالناي مالتي ابتدى اميرو انا جن ربسينا فوق بفوق دفا رب غفر لي تايلو اذا يكفر اذا زياد ماني ابصره الفائده قصري 4 4 رغبه هو رب سبحانه وتعالى تايل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون سلازي الظلم اصغر ولا اكبر اصغر فيس اكبر ولا اصغر اصغر انتداز امن اللخيبه نتشرى الله قبو ويد خنتصر ده لخوه و ده ارتحكم هتي فرد بيت مالتي ازي سذازي كفرن اصغر نبلو لكن حلالي بل ازي حجن يدق سبات يبلت انا دم حلالي بلالو حجن يدق سبات كم حجن يربي تيلو ازي كفيرو يعني طيب رب سبحانه وتعالى تيلو فلا وربك لا يؤمنون رب خا ربي ابن لا يؤمنون امنهم اي كتخبوا مني خا يا أن حتى يحكموك فيما شجر بينهم اب زله شجر يعني حصل الخلاف بينهم اب زله فرجي نباخند حرزي تمري الله صلى الله عليه يا محمد ثم لا يجد في انفسهم حرجا ولا تملس كله ولا نبغى فراريدهم كله انفسهم حرج كله يبلون معناته ضيق كضايقوا يا بلومن الله موشتم دمهم الله اذا تزي غيرهم اي مما قضيت بتسفرتك يوم ذل زي امنوا لهينهم ويستملى سوكن ابلبو وحرقره عند حرسن يحوم زيوم مؤمنين ايكون ويسلم تسليمه ملوك بملوك ما خصس لهم الله اما في بعض الامور ذح انشر الله بله كفها بعض الناس اللهم السلام عليكم كوعي كان تايبلو بمانكا كذا لكخن ديدك سبحانه وتعالى يقوله اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ايش ببعض شرع الله كله طبق قالوا ويسلموا تسليما كتسلموا له ما بي حرام لكاه تتنقح حلالي لكاه اتكبروا ابمر على ربي سبحانه وتعالى خمس قبري لك ابورشاه ابمراسي كنت تسحبوا كلخه ابتو حدود شرع الله سبحانه وتعالى زغت ال74 ابنا ينذب بسرقه 74 نزتها بس قذف زقبر انتي يفرده كمون تمرجساتي نحنقولو ز نحنقولو زوسط خمري خمر نحرساتي انتي يفرده زين ضروريات الخمس رب سبحانه وتعالى كل نتقي سوى حتى دينه كمان قديفو سلمنا يتهلين ييلو كاب زلمنا و يوصلو زبلس انتي يفرن حرينا يقتل من بدل دينه من بدل دينه ايش فاقتلوا اذا ما رجعنا شرع الله ازي خت الله قال له ابذخون اسلام هيك طبق قال له معناته لازم يغيروا جنا اسلاما ينبل استسلام دحر زي بقولو خرخ يكون ازي غان هاي منافقين صراحه يقول هذا بالله اتم منافقين يحرق رغ رسول الله صلى الله عليه وسلم زيها في سوره النساء الرغبه ورب سبحانه وتعالى انتهيلو افا حكم الجاهليه يبغون تفردي ماهي جاهليه يدفله الجاهليه بحنقولهم خذوا النير بسمعيتهم خذوا النير حقتات يصدقوه يرح حسن وراح اسكات ابايلهم ويخذوا لكن شرع الله ما ثورده رب سبحانه وتعالى بس ياخذ لنا بتواحز ورد الكتاب والسنه ابو خند قبا مالت افا حكم الجاهليه يبغون سلازي اراده لهم على انتي زيد اليساب اتبع حكم شرع الله سبحانه وتعالى كل جزاء اراده دليت يا بوله نهار الله لكم الله دليت يا بوله اسلم اي جدليت الله كن ما يكون قداي كنسب كافر يخافون لو اي كنا مالك ربي امسح ازيكفر وبنا احسن من الله حكم لقومي يوقنون وتم يقين زلول شك زي باللوم تترتار زي باللوم بتشرحنا يا رب يمزقوا اا سوره المائده فحكم الله هو احسن الاحكام تزبل لسفردي من فردي يا شباب هاي ردي هاي ربي كان في كاسي شرع الله كيف كان حقك الكسبات المخاط اذا ابي جيجا اب كفرون يبصحوا عند الحلال يزبلكم وهو الواجب الاتباع تشريع الله نقدكن كنتوا لي جباء وبه صلاح الامه اذا امه دمني تتساهلوا غيره امه اسلاميه كلها الله اطمننا صلوا كبتوا حجه ما مالك. صلاح للا إلا بشرع الله سبحانه وتعالى وسعادتها خمور احسن اذا امه زي في العاجل والاجل اب الدنيا اخونا باخره وصلاح العالم كله كل عالم وملخمه بما يسلعه ولكن أكثر الخلق ولكن أكثر الخلق في غفله عن هذا وزوحات فطورات حتى توماس لام بيتروفل ابو غفله الاول هذا بالله والله المستعان ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم بالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مجموعه الفتاوى ان رغبه ومقالات الشيخ ابن باز تبل ازياءنا مجموعه الفتاوى كتاب قصر حمشته مجلد الخامس ايه قال 350 حموشت حجي ان شاء الله قبلت دقيقة اذا كل فتوى ذهب الشيخ بن باز كغرالكم زوعلكم ملخص اربع نثبتات يسموها زي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله اذ يقاني التكفيريين والخوارج عطفي وبل سانز تفصيل زي بس غير بعلم في مامه مباشره لمسلم صا كفر كفر كان لي خذ الاول هذا طيب حنركز 49 كذا 90 لنا شباب يلا حسن انت نجح كتابك باذن المفضل طيب المفضل سال له شباب يعني انت اللي قال له قوانين الوضعيه افضل بن شرع الله هذا بشرع قيسي متخغن يدق سبات نقيد بلال اعتقادي كنن اعتقاد, اعتقاد امينو لي نجس بداج حقنا يدق سبات يبلصني بلال كافر دي كفر كفير زي اتقدم افضل بلال المفضل الاولى تغليتي البوساوي معريم لكال وهو المساوي بين الحكم بالقوانين الوضعية والحكم بما انزل الله ايتي رب زودوا شرعا لك سبات حنسسوا حقتات مو غير كاتفرار قلتوا حادي بلا المسا المساوي, المساوي حاجه مالك حاجه يظلتي بلا كفير ولا كفر اذا كفير غنا ضرر ما مرت صب لك قالوا بشرع تصحكاب ما قلنا يدك سباتوت كنت كيتفدي خايب الله زياب سالسيتي المستحيل حلال يوبل دفنتايت على جوبلوزولو في الحكم بالقوانين الوضعيه باتيد انت سباتزو حنصصو حكطات بوخن كاين نخلينا ايبلال حلال كبل كفيرودي كثر ازي كافر كديبز حنا يا شباب سالس دقمن. المفضل المساوي المستحيل ترى بعتي العاصي ولو ان حقاتنا ذيك حنسسوا حقات مو ولا خيب لسعد معصيه زله فقرنا الفلتو وهو من اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله شوف عقيده ما تنرايك واجب بيشرع الله الكبير العالم ولكنه حكم بغير ما انزل الله لهوى سمعت نايف نفسه, نفسه دفافياته والدنيا قبل ادونات عشاشات اللي لحظوظ دنيوي ك ك الرشوه ك الرشوه قبه يوسد له عليه باجير الله ان تصير له زي انصاره اذا انصاره حر بغالخ موسى بحقنا يدكسبات له ما يصير لكن اني نقول له دي حق حقنا يدق سبع اا اني نقول له الدنيا سوبليست على الظلمه هذه ها شباب اذا كافر دي زرا بقى امنا تي بيقول له سوق له بس لا تاك بخه ركب سبحان الله ويدمرتي تبايز وزل له سب الفرده حقوقه كحق قل كبرك خير فهذا لا يكفر كفرا كبيرا ازيك كفير اني الخوارج والتكفيريين وكلتهم زاتهم يكفرون السمس اعتقاد عندهم له كله وتعتقدوا المحدثه اتحط لك هذه ساعه ولكنه عاصم ومن اصحاب الكبائر كبطوم عبيت ذنبتات كبطن بسقط قتل ولهذا بالله خبر خسيت حدثه ابزينها هو الدق ازي من كبائر الذنوب ازي سمزخان من تخيلوا يرزورمر اي كفرن ابا جروش تاخذ لازم نجزاكم الله خيرا انزل اربعه من اللوز قدمله انا فرج تفضل اول واحد مرادين بس فرج قدمه مثلا حكاي تفضل تفضل المفضل. المفضل احسنت انت اي زبل زله مالتيو اي تي حقتك تنيدق سبع تبلس كرت شرعنا يرب نعم اتخاليتي المساوي اي الحجتات ما يدق لك خام شرع الله وحادي ما عليه ذريعي قلته ثالثه المستحيل. المستحيل اتي بحقنا يدق سبع كتكيد حلال حلال حلال يبلغك لكن ولا أفضل تشرع الله تبلى الزبذول يكفر له ثالثه المستحيل العاصي اسكتي عاصي يقول معس تنغير مالك يعني ما انا ونتذكر بسمعتنا شيء خير تم انا اضلت هذا رشوه و... رشوه غوبو يقبل يكون حق النازح حقنا يدكسبات زغيزول لكن انت غوبو دير حدا ودما التي انترنتو كشنفو قوت بنتي بس شرع الله قد جوبتي خيدالو كل تحركاتنا يدكسبات امينو الله يكون واضحه شباب زنا اربعه تزيئه نحفزهم جزاك الله خيرا اخي فرج وبارك الله فيك اذا زملاء سكيا ابا مرسيا ان شاء الله ثاني حلقات كتب العقيده كتب أهل السنه والجماعه كتب السلف كما كان شاء الله احسن الله اليكم ان شاء الله زين اربعه تفاصيل ايضا الساعيه نبي كله مزين نحز نحفزن وجزاكم الله خيرا اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد